اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا فيرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينتهي السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من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 منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه, فألقياه في العذاب الشديد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 للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم هم أشد منهم بطشا سنوقبو في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرا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 وذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار